nec je na znamení pár, ne na znamení pár, ne na znamení pár, ne na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 أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا